و ي ا ت ه ع ل م ا ا ل ن ع ل م ا ا ل م و ت ت ع ل م و ن م و ت ت ل و ا ن ت ت ع ل و ا ا ل م و ا تتعلموا ا م و ا ن ت ل م و ا ل م و ا ان ت ل م و ا ت ت ل م و ا ان ل و ا ا ت ت ل م و ا ان ل م و ا ا ل م ا ل م و ا تتعلموا ل ت أ ك ل و ا ف ر ي ق ا م ن أ م و ا ل ا ل ن ا س ب ا ل إ ث م و أ ن ت م ت ع ل م و ن